الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم وصلنا بفضل الله عز وجل أحاوله وعماله وقوته إلى الكتاب الثاني من العدة في شرش العمدة على مذهب الامام المبجل أحمد بن حمد كتاب الثاني كتاب الصلاة اقرأ المدين كتاب الصلاة رأى أباد أجده الصالح رضي الله عنه وقال سماك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فان صلوات الكتاب الله على عباده في اليوم والليله من حافظ عليهم كان له عهد عند الله عند الله القدس نعم ومن لم يحفظ عليهم لا يكون له عهد عند الله لا يقبله عند no. الله عاد نعم سبع دبا ان غطرنا الصلوات خمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء no. فمن جحد وجوبها يجهني ارضى ارضى تمام كل وعندها انحلالا كفر نعم. ولا يحل تاخيرها تاخيرها عن وقت وجوبها الا لناون جمعنا او مستغرقين بشغلها الا لناون جمعها لنا او مستغرقين بشغلها نعم فان ما كان تهاونا بها في صيف ثلاثه فان تابوا الا كتب نعم كتاب الصلاه الصلاه, الصلاة لغه الجعاء بالخير قال الله عز وجل من اموالكم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل لي وفي البخارين الحديث عبدالله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم قال اللهم صلي على آل فلان وإن أبي أتاه بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى فالصلاة لغة الدعاء وفي الشرع هي أفعال محروفة في أوقات محروفة على هيئات محروفة بنية محروفة مفتاحها التكبير وتحييمها التسليم ومساحه الصوره وتحليمها والتكبير وتحديدها بشكل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي ثاني اركان هذا الدين بعد الشهادتين وهي يعني ابرز واكد الصاعات العمليه دلاله على اثبات المرض وبها تحصم ويحفظ ماله ودمه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم امكن ان قاتل بول مسألة الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلوات الخمس من المعلوم من الدين بالضرورة أي الذي يستوي في علمه العام والمتعلم لا يحتاج إلى بحث ولا نظر يعني يجد الإنسان ضرورة دينية أن يقر بوجود الصلوات الخمس ولذلك من جهد فرضيتها كفر قوله عجل إن كان جهله كان مثله يجهلها كان مثله يجهله بيقولنا الصلوات الخمس الظهر العقص المغرب العشاء، الفجر ومحقق الغلماء يعرضونها من الظهر ويسمونها الأولى لأنها أول الصلوات التي نزل بها ببريد عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه إياها في وقات الصلاة الصلوات الخمس واجبة والواجب والفرض واجهان لحملة واحدة عند جمهور أهل العلم مالك الشافعي ومشهور مذهب أحمد رحمهم الله أحلى. لا فرق بين الفرد والواجد إلا على قول الحنوخية في التفريق بين الفرد والواجد بإيه؟ بمختبع مستند الدليل فما كان دليله قطئياً كان الأمر فيه على, الإيه؟ على الفردية وما كان دليله ظنياً كان الأمر فيه على الإيجاب وفيه رواية مذهب أحمد توقف هذا الخبر ويمفرد مذهب أحمد برواية أخرى أن ما كان متفقاً عليه فهو الفرد وما كان مختلف فيه فهو الواجد فعل أصل أن يقول الصلوات الخنفي ضرب على كل مثل عاقل بالك بقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصلاة إذا أتفضت الشرع المراد بها الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود فمن تأولها على غير ذلك كفر أنا راح أقول الصلاة اللي هي اللي ربنا أنا بصلي أه باستكمتك أنا باعد كده وبعدين إيه الناس عز تقول أنا لا أحتوي لغضو أسود هذا كافر بالله العظيم وإن صلى تمام أو يقول مثلا أنا لست في حاجة إلى ركوع والسجود إنتوا عايزين إيه من ركوع والسجود مش الصلة بين العبد وربي أنا واثق بينه وبين ربنا فتح خط شغل على الهوط لين على كل مبؤكس يعني أنا في أي صاحي نايم أنا متصل مش محتاج ركوع والسجود إنتوا فقراء مساكين عصاة لما ترجل غط إلى الهو أفضل وقت الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالب نتحصرها فيه مكلف واذبة على كل مسلم مكلف بل واجبة على كل أحد بل صلاة واجبة على كل أحد بل هي واجبة على الكفار فإن الله عز وجل يعذبهم عليها والصحيح هذه مسألة أنها وهي تكليف الكفار بنا يكلف الكافر يكلف الكافر بأصول الشريعة بأصول الدين أو بأصل الدين إجماعاً يعني الكافر مكلف الإسلام ولا لا مطالب بالإسلام ولا لا بإجماع المسلمين الكفار مطالبون بالإسلام واختلف في مطالبتهم وتكليفهم احكام الشرع طروع الشريعة حلال والحرام والأغامر والمناهي الى أفضل على ثلاثة أكوال لأهل المعنى فمن قائل ليس الكاثر مكلفا مكلف ولا بالأفعال ومن قائل هو مكلف بالطروف والأفعال معا ومن قائل هو مكلف بالطروف فقط أما الأفعال فلا تصبح منهم والأشبه الذي عليه أكثر المحققين القول هي أنهم مكلفون بالأفعال وبالطرق معه. أما الأفعال فلقوله تعالى: كل نفس بما كتب ترينه إلا أفعال اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نكن من المصلين فللتقر ولا نكن طعم المسكين طعم الوالد الكفرات نحن وكنا نخوض مع القائدين بالكذب ونخوض وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى الندى وقال الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله الهانا اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثما وضاع له الاضاعب له العذاب يوم السيئه ويخلد فيه, فيه مبقيا فالدليل على ذلك القران والسنه انما قول من قال كيف يطالبون بها وهي لا تصح منهم اعتراف بل ازاي تقول ان الكافر مطالب بفرع وهي لا تصح منهم يقول كما يطالب المحدث بالصلاة وهي لا تصح منهم فيكون مطالبا بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به وهو طوى شرطه وفي حديث معاذب لما بعته رسول الله إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد اصرب عليهم خمس طلوات في اليوم والليل في كل يوم الحديث وهذا متفق عليه قال ولأن الكافر لا يصح منه أداءها ولا يلزمه قضاؤها أشبه المجنون فإنها لا تجب عليه ولا على الطبيب ونفسيه نظر لا يصح منه أداء لوجود المانح كما لا تصح من المحدث وهو مخاطب به وكما لا تصح من النائم أداءه وإنما تصح منه قضاءه ماشي وأما كون الكافر لا يعني لا يلزمه قضاءه فهذا من باب الترفق بالمكلفين حتى لا يضيف عليهم الأمر واحد عنده سبتين سبعين سنة هنقول له صلي بقى من كان ممساك ما دلتك الحد النهاردة وفضيله وقتهيك العربة أكثر عشان يأتي كل ده فهذا من باب الترسخ للمكلفين ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكفار الذين أثنوا ترك أمرهم بخضائص فك. يبقى هذا اللي حد التفيل والأشبه أن الكفار ايه فاطبونا بفروع الشريعة بفروعة أفعالا وتروجا يبقى شرطها الإسلام شرط الصحة يعني لا تصح إلا من المسلم ولكن الوجوب على المسلم وحده أما الصبي الصغير فلا تجب عليه فإن فعله صحح منه أما المجون فلا تصح تجب عليه ولا تصحح منه وأما الكافر فلا تجب عليه ولا تصحح منه يبقى خلص كده عندك الإسلام شرط صحة بس فتجب على المسلم وغير المسلم العبد شرط صحة وشرط وجب لا تجب إلا على العاقل ولا تصح إلا من العاقل البلوغ شرطه وجوب فقط فلا تجب إلا على باله ولازم تصح من, من الصبي و إلا أن يكون دون البلوغ حتى على على رأس التمييز يعني. أما غير ممين تمييز شرط صح التمييز شرط صحة في كل عبادة إلا الحدي بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرة التي رفع الصبيه إليها إليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بهذا حاج على نعمها التي أتشع لا مش مميز. إذا بيطلب عشان في هذا عنده عشر تريم. دمغاه كده. لا وفي زحام الحج لا تنسى بيقول ولا على طبي لقولها عليه صلاة والسلام رفع القلم والنصب كلام إيه؟ قلم التكليف رفع فلا يجري بالمؤخدة على فعل الترو رفع القلم عن فلاقة عن المجنون حتى يفيه وفي رأس عن المبتلى حتى يفيه وفي رأس عن المعتوه حتى يعكف كلها لوانسه رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيه وعن الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ تمام رفع عن المجنون أداء وقضاء ورفع عن الصبي أداء وقضاء ورفع عن النائم أداءً فقط رفع قلم التكليف عن النائم أداء فقط يؤدي ازاي هو نائم ما ده بالعكد لو غلبه النعاس فغالبه النعاس لا يصح من الصلاة أو تكره كراهة شديدة وعمل تحرم أحيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطه فمن نعسى فليأخذ لعله يذهب يدعو ربه فيسب نفسه طيب قال المسألة ولا الحائض ولا النفاس يعني لا كذب على الحائض ولا على النفاس لا أداء ولا قضاء إذن ليست بمكلفة لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا مجمع عليه بين أهلهم وأن فتاء مثلها مسألة فمن جهد وجوبها لجهن عرض فذلك لماذا اشترت الجهن احنا مو اذا تصورنا احدا من الناس يجهل فرضية الصلاع عرضه ولكن اذا كان في مجتمع مسلم تشيع فيه احكام الاسلام فالاصل انها من المعلوم من الدين بالضرورة واحنا بقول معلوم من الدين بالضرورة بيشارك من بلد لبلد ومن زمن لزمن بل من شخص لشخص المعلوم من الدين بالضرورة ما هوش الصنبة حاجة واحدة موجودة مش موجودة لا بيختلف. واحد ما حصلته من المعلوم من الدين بالضروره ادي مساله والثاني حصلته من معلوم من الدين بالضرورة خمس ست مسائل والثاني عنده المعلومه من الدين بالضرورة توكيد وخلصت على كده الله الله رب لا شريك له خلصت الحكايه فاحنا بنقول ان المعلوم الدين بالضروره يختلف باختلاف البلدان والاماكن والازمان والاشخاص فمن جهل وجوبها الفرضيتها ان انها مش شرط لجهله عذره إذا تصور الجهل من مثله كأن يكون نشا ببادية بعيدة عند يرد الإسلام أو حديث عهد بكت، تمام واحد ليس مسلم باله مش, مش عارف إن الصلاة بال بفارض يعني على إيه خالصي أو واحد نشأ ببادية بعيدة عن بلاد الإسلام والمقصود بالحادثة العهد الإسلام أو البادية البعيدة المقصود إن مدار الأمر على إيه على الجهل وعدم العلم، لأن مثلا مش مسألة مسلم النهاردة مسلم باله إحنا الكلام ده عند كده يعني لو واحد مسلم النهاردة وهو بنت ديسمبر 20 سنة هنقول هذا حديث عهد الإسلام يقال عادل الإسلام هذا هو إدارة في حادث في الإسلام هذا، تمام؟ ولكنه كان يتحمل على كفره وأدى حالة إسلام على العين وعلى الله. في إحنا قلنا في المصالح لا يشترط الإيش، لا يشترط الإسلام في التحمل، يتحمل زي ما زماعه يدرس إسلام الصوف، وصح من هذا التحمل، لكن لا يؤدي إلا بعد الإسلام. فإن أسلم قلنا, قلنا قل اللي عندك كله ويقبل يقبل، كلام جملة الإيش، أتفقت في الدواء. فأنا قلت في مثله مش مسألة ابن بارح ولا ابن أو ابن بارح في الإسلام، إذن هو معلم ولا مخالف؟ بعيد عن ديار الإسلام ولكن هو بعيد عن ديار الإسلام وعنده خزنة مش موجودة في بلاد الإسلام خزنة من الإيه؟ مش خزنة فلخ عنده خزنة في وشرايته وإيش ما راجع هو يتصل بالنبوة أقل بالدنيا قلنا تمام والمراجع عنده ثلة جدا في عيني اللي بيطالع مناب اللي بروشيل الفرح تمام يبقى هو هقوله ذا جدا بعيد عهد أو بعيد عن ديار الإسلام وهذا بيجاه يعمل اللي يمله وذلك أكاذيب لا مثلا ما ضروها على أي من جهة يعني ترتب عليه أحكام فمن جاهد وجبها لجهله عرض فتاري وطبعا إطالة الحجة تختلف من مسألة لمثلاً مش إطالة الحجة بأنزل الكتاب الأطري أسوه نعرف إن فيه من حاجة اسمها إسلام وناس المُؤمنات والذي نسي بيده لا يسمع ذي أحد من هذه الأمم يهودي ولا مصري ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار بس واحد ثاني محتاج مناظرة ساعات عشان يقتنع بالحكم الشرعي وعشان تدير الشبهات اللي عنده عن شبهات أدل هنا والثاني محتاج تقرأ عليه الآية خلاص لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وثلاث قد كفر الذين قالوا إن الله والنصيب ابن مريم وقالت اليهود عزيل ابن الله قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقواهن وضيعوا قول الذين كفروا من اللي كده دول إيه كفار ذكّل مين ده كلام ربنا يتفيدك لو قلت النصارى مسلمين بعد كده أو مش كفارت أنت كده لأنك رضيت على الله عز وجل حكمه حتى تحتاج المسألة أطوأ كان في سم شبهات وكده ترد على الشبهات فإقامة الحجة وهيشحونة في الدهاج بمعيار ثابت لأن تختلف حسب الإيه؟ المسألة التي يجهلها وحسب عقلي في الشخص وحسب قريطة المتكلم أيضا فمن جهد ودوبها لجهله عرف ذلك وإن جهدها حناداً كفر إن جهد فرضيتها وهذا بإجمعه وحكمه حكم المرتديين وإن كان متهونا بها وهو مقر بوجوبها ويقال, ويقال له إن صليت وإلا قتلناه فإن صلى وإلا قتل بالسيس ردة ولا حدا فيه خلاف والأسباب الصواب أنه يقتل ردة واحبول مدو مصليش أنا كثلان بدا كثلان لبقى ده جحدان كفران أو لعبان شريطان كل حد إنما دهنا نفسه ليه كثلان نزائي نحن طعب أكبر تعد كثلان لحد ده طعب أكبر يبقى ده جاهل مين ده تمام على استرام الإيمان في الباطن ما فيش خرابش ان حتى وإن كذا الرسول فقال وقيل ولكني متكفل واصبر على الفقر ولا اصلي هذاك على الصحيح لقوله عليه الصلاه والسلام اميل واقاتل الناس حتى نقول لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه خلاص قد هون شيخ الله انا <تصفيق> إنت يقتل حدا لا هو لا يقتل حدا أصح قتل حدا لا لا لا يرد عليه قتل حدا إذا فإن استفسارك ثابت وإذا ثبت ثابت وإلا قتلي جدا لما حدا لا يعني القول بالقتل حدا عيب جدا أو ممكن هو خطأ وأصح الناس الخطأ في الرسالة الثلاثة الثالثة و ده مقرر في الرسالة الثلاثة زي ما شفنا يعني في مسألة التفسير وطبعا ولكن الناس لا ترعون إخواني الرسالة حكمنا هي يعني باركية وقد نينا تبرو بغير التأني. ما ندرس ما عادين ن ن ندرس ما عادين ندرس أنا أقول درس أنا أقول عدد من الشباب يعملوا دلاتي دلاتي. يعني عندك له مثلا دراسة دلها دي يعني عندك التلفزيون التلفزيون تصور ده شرطين الأرض والثاني الواحدة مش هتانا الحين تضارعات حالت قينة كده شيء مجنن كده العجل وده لفه ماشي قينة على صغار المهم ما بال بال بال بال بال المسائل المعروضة بيقال ان كفرنا مش تفكروا ان حبيبي؟ اللي ما هو يستتبع الا كفيره وقل انما هو قبل الحكاله بالشكل هو مش يتابع على الفعل هو على الاسلام اما المرتد بيتبع على الاسلام اللي كفر بايش ايه ثاني على ان احنا هنقول بيستتاب احلانا والتفاد ده بيستتاب على الفعل فان اذعن وإلا كان كافرا بان كفره وبان ايه خبيئه صدره من الداخل تمام يبقى احنا قلنا ان هو بيستدل على الفعل افعل الصلاه مش اقر بوجودها ما هو لا هي صلاه فرض نذري لا يبقى حوله في الصلاه برده كذب خاطرا الذي ترك الصلاه وخاب والا معادا صالحا وما إن كان يجحلها بحسب كأنه أضحى ربك كثرا مرتابا أو كان يتركها بفرط تكاثر غطى على وجه الصواب حجابا فالشافعي ومالك رأى له إن لم يتب حدث رسالة عقابة وأبو حنيفة قال يترك مرة هملا ويسجن مرة إجابا مسألة لا يحل تأخيرها عن وقتها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتالة أما إنه ليس في النوم تكريفا إنما التفريط على من لم يصد الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينسبه لها فمن فعل ذلك فليصليها حين ينسبه لها روه مسلم وهذا يدل على أنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها لأنه شماه تفريطا وأيضا قال الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد بريأت منه ذمة الله صحيح. من طلت صلاة واحدة حتى يخلط وقتها فقد بارئت من وجمه الله بقول لنا شرط إلا لناو جمعها يعني أنت بصليش هي الصلاة فأنا حصل لها متأخر برد النظر ده تأويله للتأخير أو تأويله للجمع سائر أو غير سائر الشاهد أنه هو هنا يبقى مش إيه في جملة التاركين قصدر وعنده إلا لناؤن جمعها فيجوز تأخير الأولى حتى يدخل وقت الثانية وهذا ماذا بذمور أهل العلم ثلاثة لأبي حنيف لأن أبي حنيف بيقولنا في جمع بين الصلاتين أبداً إلا للنسك عند أبي حنيف الجمع لين الصلاتين مسوي واحد بس سبب واحد بس اللي هو الجم النسك يعني ذيك مع الاثنين صلاتين النهار على عرفة عشان بيخذ واللي للعشا والمعروف في مزارفة عشان بايت بس غير كده ما تيجي جمعة خالص لو سافر أو أخر تامن الجمهور على الجمع في صفر وجمع في الحضر للاعذار على مسائل كتاب الجمع إن شاء الله فانوا جمعها يعني نوع تاخير الظهر حتى يتحقق دخول وقت الايه العصر فله ذلك معنيته لأن النبي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هذا متفق عليه في المعنى بل كي له من حديث ابن عباس ان النبي كان يجمع بين الصلاتين مسألة ويجوز تأخيرها للمشتغل بشرطها ومن شرطها مثل وضوء واحد مثلا بيتوضع حالما راح جاب ميا ولجأ وبعدين هو بيتوضع حد يسمده على ما بيغرف الحاجة تأخذ منه وقت فطال به الوقت حتى تأخر هذا لا حرج عليه حتى وإن دخل وقت الصدق الأخرى ما لم يكن موشوسا مفرصا أو بيبحث عن سترة تكتب عوراته مع غلبة الظن أنه تأجدها تمام أو لمجرد تأخيرها لمشتغل بشرطها لأنها لا تصح بدون شرطها المقدور عليه فمتى كان شرطا مقدورا عليه وجب عليه الاستغال بتحصيله ولا يأسم بتأخير الصلاة في مدة تحصيله كالمشتغل لنافس الوضوء والانتفاج مسألة فإن تركها تهونا بها استخدام ثلاثة, ثلاثة أيام فإن تابوا إلا قتل بالسيف. لما سبق، واختلفت الروايات في الذي يجب قتله. قال القاضي فيه روايتان. أحدهما يجب قتله إذا ترك فرداً واحداً حتى تضايق وقت الثانية، لأنه إذا ترك الأولى لم يعلم أنه عزم على تركها، فإذا قرّد وقتها علمنا أنه تركها. لكن لا يجب قتله لأنه لأنها فائت، والفائتة وقتها موسع، فيصبر له حتى تضايق وقت الثانية. وهذا الثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاثة صلوات، ويتضايق وقت الرابعة عن فعلها بأنه قد يترك الصلاة والثلاثين والثلاث لسمع فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها فيجب قتله بقوله عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت من إمة الله وهذا يدل على إباحة قتله وقال عليه الصلاة والسلام نهيث عن قتل المصليين فمفهوم أنه لم ينهى عن قتل أبيهم المفهوم أنه هنا حجة لأنه في منصفه أي ذكين وقال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة والكفر مبيح للقتل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يباح دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وفيه تفطيل او دينا بعد احقان او قتل نفس بغير حق متفق على معناه بقول مساله ان اذا وجب قتله لم يقتل حتى يستتاب ثلاثه ويضيق عليه ويدعى الى فعل كل صلاة في وقتها ويقال ان صليت وإلا قتلناك لانه قتل لترك واجب بدا تقدمه استتابه في قتل المتسبب فان تاب الا قتل بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قتلته فاحسن القتلة واذا إذا بحتم فأحسن الزبن وليحيد أحدكم شفرته وليحيد بي حده في، هذا في العموم يعني ما يمثلش بيه أه؟ ما يتعلقش الضرب لحد ما يموت ما يتعلقش لحد ما يجيله هيا انفجار في سلايا المخص لا يفتل ضربة بالصفة وتمتيل المسألة واضح الأمر وده دل على أن المسألة أصلا انخلاف في ثالث الصلاة أو في الحكم على ثالث الصلاة كفرا ومن عدمه فلا السائر معتبر بل هي رواية ما دبع منها فماذا نحن فيه ك بحكم ترك الصلاة أو ترك المباني اربع الروايات الرواية الاولى انه يضطر بوحدة من المباني أربع أضطر في رمضان ردة مع قوله بتضايق وقت الحج مر عليه الحج ولم يحج على السطاعة كف لم يؤدي الزكاة لوحدها كف وإن كان يصلي وصل ترك الصلاة واحدة يكذب ده على طول تمام كده ولا قائد بالسلام فهي رواية مثال رواية تانية أنه لا يغفر بشيء منها ولا بها مجتمع ودي اللي رواية الإمام الدباطة رحمه الله تعالى فحمد السلام الإبانة من أحضر الإمام أحمد ونصرها صاحب المغلم تمام قال ما زال المسلمون تورثون بعضهم بعضا ديلا بعد دي ولا يعلم أحد من من مات من أهل الإسلام يعني دفن في غير مقدرة المسلمين أو قطع وخطر عقد نكاحه أو منع من الدفن من غير الشميل للكونيه استدل للإجماع العملي عبلي العطور إن المسلمين ما قدوش بفتخ نكاح روز من امرأة لتركه للصلاة تمام في لوقات وفت في النصر لوقات تقول أنه يدفر بترك الصلاة والذكاة معه ولا يدفر بترك احدهم المفرد والوقات تالتة أو رفع بقى في الآخد قول يدفر بترك الصلاة والذكاة إن قاطع على الذكاة فإلا من قاتل لوقات يبقى عندنا كامل لوقات المثال يدفر بواحدة لا يدفر بإهن كلهن يجب في صراو معاً يجب في صراو الذكاء قطع الذكاء وكلها روايات في مذهب احمد يبقى ما تقولليش ان القائل بان ترك الصلاة ليس كفرا ده مرجئي ولا ان احمد بيبقى كرو مرجئي في رأيه سلم انت تفهمش الكلام ما ينفعش وحتى لو قلت ان هو دخل وتعاليمه وشبهه التي دخلت على المرجئه على شفعاء عمر فدخلت على احمد بن ولا دخلت على صاحب المغني ولا دخلت على جراحه امام الامه بالسنه صح سنه في مغالاه فيه من المغالاه فيه. تمام الكلام فائء معتبر الخلاف صحيح معتبر لا يُكشف لا يُكشف المُخالِف ولا الفَكْر لا يتهم من لم يُكَفِّر من لم يُكَفِّر ولا يتهم المكفر بال بال إيه بال بالحرورية أو بالحول والخوف معتبر حبايب وأخوات سلفيين أن السنة تحت أور ثأث مجد واحد أنت إيمين وأنا إنمس انت بتقول بالكفر عن عبادنا أنا بقى طيب تمام والمثالة فى بص يطول ممكن نرجعها في البتالة الرد على ظهرت الارجاء بشى كي يأثر على البصة فى المثال فى الثالثة فى, في رد فى رد الصبيب يعنى هنا خل كبيرة جدا عن اهل العلم او كثيرها راهما هم الله تعالى باب الادان والإقامة اقرأ المسلم باب الادان والإقامة وهم الاشتراعين صلوات الخامسة دون غيرها للجاجة دون النشاء وتذال خمس عشرة كلمة لا تغزيع فيها وتقارب إحدى عشرة, عشرة كلمة هذا عشرة كلمة <تصفيق> والبري أن يكون مؤذل أمينة قدسة عالما بالأفات ومستحب أن مؤذل الرائمة مستطهدرة على مرض الهات يتقب إلى الكبلة فإذا بلغ الحي على إذن متى <تصفيق> يمينه مستماله ولا يزيل قدميه ولا يزيل, قدم يزيل قدميه ويجعل أصبعي no. no. في أجنيس ويتغسل بالتدائم ويحذر التقام ويقول في أداء الصبح بعد الحي عادة الصلاة حيث من النوم اللوم mm. ولا يؤذن قبل الأبغاة إلا لها no. قال رسول الله يحب الرابع يحب الرابع ولا يؤذن قبل الصلاة إلا لها يعني الفجر قال mm. نبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤذن قدائم فكل هو طب حتى يؤذن أبغاهم مكتوب ويحب no. لنا بتمع أن يؤذن أن يقول كما يقول قال رسول الله صلى <تكلم> الله وسلم إِلَى ثَمَرَةٍ مِنْ دَاعِبٍ فَقُولُوا مِنْ نعم ثمرة ثمرة باب الأذان والإعلان الأذان لغة الإعلان ومنه قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج أكبر أي إعلان ذكر الأذان في القرآن مرتين من يذكرهما لا لا لا ليس هذا الأذان هذا الأذان في الناس في الناس بالحجر نقول أذان الصلاة أذان الصلاة ذكرت القرآن مرتين فأذن مؤذين فأذن مؤذين أن يتو هلأيرو أنكم نسلقون أم صلق <تصفيق> نعم يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة تفتعوا إلى ذكر الله نستمع <تصفيق> لا الأذان. وإذا نديتم إلى الصلاة اتخذوها من نعم دقوا هم لعبا نعم تقول ذكر الأذان في القرآن مرتين الأولى وإذا نديتم إلى الصلاة اتخذوها لعبا والموضع الثاني إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فتفعوا والاذان له فضائل جنة. اختلف العلماء. هيوهما أولى في حق الرجل أن يشغل به الاذان أم الإمامة. الجمهور على أن الاذان أفضل من الإمامة لأنه لم ترد أحاديث في فضل الإمامة. إن كل ما ورد ورد في إيه في فضل الاذان. المؤذنون أفضل الناس عن يوم القيام. الحديث معاوية عند مسح. ما من مؤذن يؤذن إلا تصدق كل المؤذن يغفر له مدى فوقي ويصدقه كل من سمع ونرى وينت وينت وإن سوادين ماجي؟ وله مثل أزوج من صلى معه ولا يمت ذلك من أزوج من أزوجهم سيئة. هل يتربص من عمل عند مسلم؟ يعذب ربك عز وجل من راع في شدية الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. يقول الله عز وجل لمنائسه انظر لعبد هذا يؤذن ويقيم يخافني وشهدكم أنني قد أفضلكم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة. وجبت له الجنة وكتب له بكل تأذينة ستون حسنا وبكل تأقامة ثلاثون حسنا ومن حديث سلمان عند الصبراني أو غيره قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أقام الرجل فصلى صلى معه ملكان فإن أذن وأقام صلى خلفه من جند الله ما لا يرى فرفاه باب الأذان والإفطار. قال وهما مشروعان لصلاة الخمس دون غيرها. فمن بدعة المختفاء المكره أن يؤذن لصلاة العيد أو أن يقام لها أو أن يؤذن لصلاة التراويح والكتوف. وإنما ينادى للكتوف والكتوف بقوله أصليات جامعة. أما العيد فلا يقول لا جامعة ولا كلية. تقييمه للصلاة رحمكم الله تعالى. وهما الأذان والإفطار مشروعان لصلاة الخمس دون غيرهما. أطلق المشروعية ولم يذكر درجتها. والصحيح أو الراجح من أقوال أهل العلم أنهما فرض على الكفaya الأذان والإفانة فرض على الكفaya على أي كفaya قيل على أهل البلد الأذان واجب على أهل البلد المحلي وقيل على أهل المسجد وقيل على كل جماعات لها إمام لها إمام وإن خلوه والأخير هو أشبه الصوت والأبرة للذنب لحديث ها؟ صلوا صلاة كذا وكذا بوقت كذا وكذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما فليؤذن لكم أحدكما وذول اثنين وتشعل أمر يعني أنيصة لجماعة الإيم المسننة فكل جماعة لها إيمان يجب عليها الأذان وتجب عليها الدخار وتستحب الإقامة في حق المنفرد ويستحب الأذان في حق المنفرد ما لم يشوش على من حوله إن كان في غير وقت صلاة المعهومة وهما الأذان والإقامة همزه الأذان همزه قف أما لوشي الآذان الآذان بجمع عذن الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها لأن المقصود منه الإعلان في حفظ الصلاة المفروضة على الأعيان وهذا لا يوجد في غيرها ولأن مؤذن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤذنون لها دون غيرها لها عيد على صلوات المكتوب الخمس وذلك مشروع في الرجال دون النساء لأن النساء ليس لهن رفع الصوت يعني لا تؤذن المرأة للرجال وإنما هل تؤذن للنساء في الخلاف والراجح أنها تؤذن للنساء على قدرهن كانت أمنا عائشة رجال الله تعالى عنها تؤذن وتقيم للنساء وتأمهن وتقف وصفهن وهو مشروع برجاء دون النساء وقال الحسن وإبراهيم الشعبي وسليمان بن سار ليس على النساء أذان ولا إخاذ هو سعيد بن وصور في سننه وضع لكن هذا مجمع عليه إنه ليس عليهن ليس عليهن إجماع وغوبا يعني أذان ولا إخاذ مما لهن أن يؤذنن على الأسرح للصواب أن يؤذنن ولكن بقدر ما يسمعن أن والاذان والأذان خمس عشرة كلمات لا توفيع فيها رضيع إن هو يشاهد مغتدين أشهد أشهد أشهد أشهد في سره ثم يرفع صدره صدره على اختيار الإمام في دوائر المشروع. يقول الله ترضيع فيه والإقامة إحدى عشرة كلمة. وأخذ ذلك الدليل حديث عبد الله بن زيد أنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به ليضرب به الناس لجمع صلاتي قاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا. النقوث اللي هو دي ليه شكل الجلجل يعني الجرس شكل الجرس المدرسة كده لا مش ده النقوث خشبة يضرب بها على أخرى فتصدر صوتا النقوث لمنكره زي فضربه في صدغه مش ده تفسير اللي هي برعبه قال صاف بي نائم رجل يحل نافوثا فقلت يا عبد الله أتبيع النافوس؟ قال وما تصمع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أذلك على ما هو خير لك من ذلك فقلت ملا قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتاте أن لا إله إلا الله شل أن لا إله إلا الله شل أن محمد رسول الله شل أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حيّا على الفلاح حيّا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استخر غير بعيد فقال ثم تقول إذا قمت للصلاة فذكر الإقامة مخرجا غير أنه يقول قد قامت الصلاة مرتين ثم أصبحت أو ثم لما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤية حق إن شاء الله تعالى فقم فألق مع دلالي فألقي عليه ما رأيه فيؤذل له فإنه أندى صوتاً منك أندى يعني صوته عالي وحي صوته عالي ويقفت الناس عمال يقول صوت كده غريب جافي كده في الأذاني يقول لك صوته عالي صوته عالي بظل ناس مجوش لا يقول ندي الصوت عالي الصوت, الصوت. الصوت حسنه رأى أبداوبة وحق المريكة هذه صفة الأذاني والإطارة المستحبين لأن بلاه كان يؤذن به سفر الحضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن والترديع أن يذكر الشهادتين مرتين يقتل بذلك فوته ثم يعيدها رافعا بهما فوته وتسمية الإقامة أن يجعلها مثل الأذان فإن رجع في الأذان أو سلم الإقامة فلا بد فإنه مذروي في حديث أبي محزورة كذلك وهو حديث صحيح عاجوا لنا ايه؟ بقول مختلعك بالأمام أحمد أذانه بلان هاركم كلمة كما تفوزة كلمة من غير تلبيع هترجع ليبقى كم؟ ها؟ 17 و ها انت أشهده أشهده أشهده أشهده أشهده 15 14 14 تمام؟ أو يتليه على أذان عن المحضورة 17 يعني بقى يشيل يشتن في الثين من الأول و بقى إذا ما هو بالتلبيع يبقى 17 لكن هذان بلان كام؟ خمسة عشر كلمة هو ذا المقطع عندنا هنا رح كلمة يعني، تمام؟ مش كلمة يعني اللي هي لفظ ونفيذ ونحو معنى، إما في نفيه وإما في غيره؟ لا. كلمة هنا بمعنى جملة. كبرت كلمة تخرج من أحواههم هي يقولون إنها كلمة أي كلمة؟ اتخذ الله ولدا. يعني الكلمة يعني. حاز لنا فيها عند الله الكلمة. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيه ألا كل شيء ما قال الله غطي تمام فالكلمة هنا بمعنى الجملة هذا معروف في كلامه فالأذن 5-10 كلمة يعني 5-10 كلمة يعني جملة الله أكبر مهتدأ وخبر الله أكبر خبر جملة مبيلة أشهد أن لا إله إذا الله جملة مفيد أشهد أن محمد رسول الله جملة مفيد حي على الصلاة جملة مفيد حي على السلاح جملة مفيد كلها جمل مفيد يبقى هنا 15 كلمة على 15 جملة مم. يبقى المصدر عند الإنم أحمد أذان أذان بلال 15 من جير التربيح ماشي ليه واجب التربيح قال لأنه أذان بلال وكان يؤدن سفرا وحضرا حتى مات رسول الله تمام أذن أبو محذورة مؤذن النبي في مكة. لما النبي فتح مكة، أبو محذورة النبي عينه أمامه. ثم أنت كان بيأذن بالأذن ده، وكان النبي على اللي بيأذنهم على الطابع. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر سلما. يعدها على الطابع. إيش الله وأكبر الله وأكبر الله وأكبر الله وأكبر. كلها واحدة رواحده. ثم تقول، ثم تقول. أما الترديع، فالعلماء فيه منازع. هل الترديع ده كان من باب التثبت؟ النبي لحظي أبي محذورة ولا هي صفة الأذان ده موضع نزاع والأشبه هي صفة الأذان كده ولذلك صفة الأذان الزامية بيلا يحنن من معركة بيخالص قول هذا من بذكرة التنوع أذن بأذان أبي محذورة 11 كلمة أذن بإذان بلال 15 كلمة احذب تجبرتين من عندها الواحد محذورة 17 أذن بإقامة أبي محذورة 17 كلمة أذن بإقامة بلال 11 كلمة الأمر واسع فتفعل هذا ترى وهذا تعرف بيقول فإن رجع في الأذان أو سنا في الإقام سنا في الإقامه, الإقامة زايد إقامه شرحب الأذان بالضبط بالضبط شرحب الأذان نزود فيها قصمه فقط مسألة وينبغي أن يكون المؤذن أمينا على صلاة الجمعة مش واحد تلات ورئاسة أمر في قاعد على هو طول النهار بيحشش ونقول له على أذن مفتاح المسجد من فرح أنا كنت أرى في بعض عندنا في البلد عندنا مؤذن بأذن بس نسوليش <تصفيق> هو خادم المسجد يؤذن يأذني راعي عند المنزل على الناس تصلني وبعدين إلى المنزل نش صل الله عليه وين بيحترم الأفاضل المؤذن الأفاضل وين بيع يكون المؤذن أمينا صيّتا عالما بالأفاض لأن مش هتوصله كل مرة ساعة ولا أشتمت هيئ فيها ممكن الغيم كده ولا النتيجة جنبه ولا المنبه ولا الميكروفونات ولا الإذاعة الأصل المنبه دراجي ال المؤذن دراجي صاح كبيرة وحابين نقدم على حاجة ينبر يكون المؤذن أمينا طيبا وتحلو جميل نادي يعني إيه يرغب الناس في صلاة الإيه في إجابة لا إله إلا الله يعني من صلائل الصلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا نودي إلى الصلاة نادى منادي من قبل الله يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أحعلتمها فقطئوها به صحيح إذا نوجل الصلاة نادى مناد من قبل الله يا بني آدم قوموا إلى ناركم أو إلا نيرانكم التي أحعلتمها فقطئوها من خطالتكم بل أنه يؤتمن على الأوقات فإذا لم يكن عدلاً غرهم بأذانه في غير الوقت وياما يعني كان يبقين منهم يؤذل من الناس الفجر الساعة واحدة ونص والساعة اثنى شهر إلى رجع يعمل حد بيرجع عن نبوس إيه لذلك أبداً رأسه ألس مثل قوله يجب أن الوقت يقول فإلا أن يكن عدلاً غرهم بأذانه في غير الوقت وعجب ما تكون نستجد أن أستجد أن تاريخ تاريكي صلاة أو تباب دين ولا خمرجي ولا رباوي ولا أمركي ه، والله صايح النبي تغسيل الره اللي جاي وآذن بالذراع في مجلس من شعر. هذا كله لأني، ويكون صيتاً لأنه أبل في الإعلام بالمقصود بالأذان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد لا يزاي ألك على بلال فإنه أنبان كفوتاً، ويكون عالما بالأوقات ليتمسك من الأذان في أوائلها، هاه؟ مسألة، ويستحب أن يؤذن قائما طب لو يؤذن وقاعد لأحر؟ ولو من غير إلا ولو من غير إلا فالقيام مستحب وليس يسلوهنا ولا, ولا شرقا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قم قل فأذني ولأنه أبلغ بالإسماع على أساس ما فيه مكدرات صوته كده فهو لما يبقى واحد حيث المكانه أعلى يعني شغل, شغل حيث أعلى من الفراغ فيبقى صوته أبعد ويكون متطهرا إحبابا ولا يجنع لما رأى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذل إلا متوبط لأن الحديث ضعيف على كل حال بالانقطاع بين الظهري وأبي هريرة الظهري لم يلقى أبا هريرة الهريرة ورؤيا موقوفا عن أبي هريرة وهو أصح صح إن هو موقوف تبقى لي فتوى صحابي. مسألة ويكون على موضع عالي في أصا حالي صح إيه راح تفهم إيه في المؤلف كان الوقت إيه مثلا بيقولها والله ودا ليه في النتائج عالية حذيفة إن الاسم منصوص فإذا كان منكسر حذيفة الليا والصعيد عنها بالتنوين بالكسر قاضي عالي لأنه أذل في الإعلان وقد روي أن للال كان يؤذن على صف رأة معه من بان النجار بيتها من اعلى بيوت حول ناجي وراحل حسن عشان شكل الارواق مسألة ويكون مستقبله القبلة يكون المؤذن حال الاذان مستقبل القبلة ما لم يكن الناس سكنهم في ضد الاتجاه يعني هو وشه للقبلة كده تمام وكل الناس اتكلين الناحيه دي ومفيش مبرر هو ده الاذن كده لمين بقى مستقبل القبلة وهذا إجماع يعني من الهدي والأدم ولأن مؤذين رسول الله صلى الله عليه صل... وسلم كانوا مؤذنون مستقبله الكلة مستقبل مسألة فإذا بلغ الحي على ته ويحي على التفت يمينا وشمالا التفت يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الته بعنقه ووجهه ولا يلتفت في صدره وخدمه قال يمينا وشمالا ولا يزيد قدميه ويجعل اتباعه في أذنيه لما روى أبو جفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة الحمراء من أدمين هل أملوه جل نعم وأذن رلال فجعلت أتتبع فاه هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح على على على على متفق عليه وبلظا لن لن يثجر واصبعاه في اذنيه وده صحيح نعم لم يثجر ما بينه في الشك يا ربي بي بي بي انتبه بقى ما بينتبه في الفني في الشنه هقول عشان بينادي للناس بينادي الناس وكده مثلا ماذا اخذها من اولها لاخرها الله أكبر الله أكبر ما بينادي للناس قال ويتوثر في الأذان ويحذر الاقامه ترسل التمهل على رسلك على رسلكما انتظر انها طفية زوجي ها؟ رسلكما يعني اه تمهل فترسل يعني اتمهل لان انت بتخاطب واحد بعيد يسمعك وعن يسميه جوبك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله شهدوا ان لا اله الا الله بيتكلم الناس مش بتسمع بقر نفسك ويحضر الإقامة اللي حضروا خلاص ما دول الله أكبر الله أكبر شهدوا ان لا اله الا الله بس هات نفسك شويه ادور تجيب ولا حاجه تاخد شويه كده لكاع اللي ما لهاش لازمه ده اللي تاخد دير دي يقولك اصل يا جدي اتكلم في الاذان ايه بقول مش شرط ان الاذان تتكلم في الاذان ولا شرط لا تصح الاذان الا بينك تتكلم مع صاحبك يعني فرق بين المباح وبين الواجب المباح. يترسل في الأذان أن يتمهل ويحضر الإقامة أي يرسل في إقائها فوراً لأن النبي قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر ضيفاً جدا لكن المعنى ثالث ولأن الأذان إعلام الغائبين والترسل فيه أبلغ والترسل فيه في الأذان أبلغ في الأذان والإقامة إعلام الحاضرين فلم يحتج إلى الترسل ومن السنة أيضا أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة إلا الإقامة كما في حديث جلال النحاس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بللال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة إلا الإقامة يشفع الأذان يعني يجعل جملة شفعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على التميم هل كلتا البكتين نفذت بجملة واحدة واحدة بجملة تمام ويؤثر الإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبي وحده لا إله إلا الله يقول أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح وحال إلا الإقامة فقد قام الفلاح حقا مثلا يعني إلا الإقامة أفضل الإقامة ويقول في أدان الصبح الأول الصلاة خير من النوم مرتين راوه النسائي ويكون بعد الحي على بما روى النسائي عن أي محذرة قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأداني اذكر الى ان قال بعد قوله حي على الصلاه حي على الصلاه فان كان صلاه الفجر كنت الصلاه خير من النوم مرتين والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فدعوا داوود واقرها مسلم بنحوه لو الاذان واحد يبقى قالت السنه اذا كان واحد في الوقت وهو ده واحد قبل الوقت هيبقى ده اوله احنا جدا من الكثويب بالقول يا صلاته من النوم يكون في الأذان الأول لأن بلال هو اللي هو اللي جابت خدمة دي لما له جعلها في أذانك لما كان بيأتي صح النبي من, من النوم سأقوله أصلاة خير من النوم أصلاة خير فأعجبت النبي الكلمة طيبة جميلة مباركة فقال جعلها في أذانك فجعلها بلاله في أذانك وكان بلال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بلي فأكله أشبه حتى يؤذن ابنه أمي مكتوب قال مسألة ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها قال في المنزل أجمع عهد العم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الفدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دلال يؤذن بليل فكوروا واشربوا حتى يؤذن لكم إن أم مكتوم وخص الفدر بذلك لأنه وقت النوم بينتبه الناس ويتأهب إلى الحروض للصلاة يجي الناس يروح مختبر السنة، إذا في الجمعة والناس يعني في الظهر الدور دحين جايروا المواصلات واستعروا من الدجاج من الأذنين، والفجر تأخذ طاقة طن في فجر في نوم من عميق، أذن واحد، والجلد عليه حذ، جري جري، يال، وهذا ما حد عنده صلي الجمعة، إن شاء الله ما له حالة ما، يعني نصله عندهم بيت قصص ما نسمعنا، حاجات غريبة جدا إن شاء الله. وقصة الفجر بذلك لأن وقت النوم ليه تبيها الناس أتأهبوا للقروش. وليس ذلك في غيرها وقال عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل ليوقر نائنكم ويرجع قائمكم والحديث مسألة ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول المؤذن لما روى سعيد أن رسول الله قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول قولوا أمر وظاهر الأمر الإيه؟ فين صارت من جول إلى الاستخدام العلماء في إجابة المؤذن فذهب الحنفية والمالكية والظاهرية إلى وجوب إلى إجابة المؤذن ومن لم يفعل أكيد وذهب الشفعية والحنفير ونساقهم إلى أن الإجابة مستحبة بيقول ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول يعني المؤذن لما رواه سعيد يعني الحدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم لله تقول كما يقول المؤذن إلا في الحج على فإنه يقول عندما عندها ما روى عن ابن عمر أن كما عند عن عمر عند مسلم إذا قال المرزن الله أكبر الله أكبر إله أن صار فقال على الصلاة قال أحدكم لا حول ولا خوة إلا بالله حي على الفلاح قال أحدكم لا حول ولا خوة إلا بالله إلا آت قال من قلبي دخل الجنة قال الإمام الأكرم هذا من الأحاديث الجياد نعم صارت في الوقت بالأمر بعضنا يتفرض الامر من وجوب استقبال الاذان فقوله مثل ما يقول المؤذن نعم ايه يعني ايه ماله يا ليه ازاي هذا اللي اتحلل طب بيقول ايه كان في وقت ايه يا ابويا هذا المجتمع التفاهم تعال نقول يا نص راعي وقال عبد الله من قال ثاني انت جودك من بعض الاخوان اللي هو يعني ذكر حديث كان حوالي 10 طرق قال وقال قال حدثنا اخبرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ومن طريق اخر قال عده طرق <تصفيق> حديث ان النبي قال حديثان ما نفع لهما دخل الجنه هذا طالب واحده ولا تقول الثاني نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنة ونقول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. ويكتب وأنا وأنا. بس أشهد تمام؟ وفي رواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أذينة يقول الله أكبر الله أكبر. قال على السفارة. قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال دخل السماء. على السفارة دخل الجنة مدرودا. تمام؟ وإن كان هذا لا يخلو من أشرار. إنه قد يقول قال هذا وجمع بين ربي. والأشبه في هذا أثر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على عهد عمر بن الخطاب يعني كان إذا كان يوم الجمعة قال لا يفقه الصلاة المخلدين إلى الأذان ولا يفقه الكلام إلا كلام المؤمن إذا من المؤذن أذن المؤذن فضع الصلاة حتى صلى ثاني إذا إذا الإخوة اللي هو التعظيم يعني هو الإمام صلّى الله عليه عليكم رحمة الله اللي يصلي بقى خلاص كله خلص ومن ذي الحين يصلي ما يصلي ويقطع الكلام كلام الإمام يعني الإمام لما يتكلم بقى نبدأ نتكلم فالدليل أنه كان إيه؟ كانوا هم يتكلموا الأدام بأذن هذا طبعا مش مستحب أنك يتكلموا الأدام بأذن نحن إحنا بنقول عشان تخرج من الهجوب الانتكلمات ماذا؟ ما. وإلا فالفضائل الأدام أو تغيير الأدام كهيرة كما تممتهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا فقد الجنة وحلى الفقرة وهكذا يجوز التكلم إحناء أذان بما فيه مصلحة تكلم شريان بن صور في أذانه كما روى البخاري محلقاً بالشريط الجلدي. مسألة على الأذان عشان تخلص من أذان جدا إما سجلت يوم قرأ أحدنا عليه. الأذانين كان على عهد أمير المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه ورده. هو خليفة راشد يلزم التلاوة لكن على كيفه ما كان يفعل ما الذي كان يصره عثمان رضي الله عنه إلا ذنب الثاني الناس وانفشال الأسواق وخشية منه بشفقته ورحمته بأمة النبي فأذي الله تعال عنهم أن تفوتهم فراث الجمعة فكان يرسل المؤذن المؤذن أداما قبل الأدام الأول بقرابة ساعة في ترواء السوق فالناسي اللي مع السفقة الخلطة واللي معه بضعها رواحة وبعدين يروح فيه المسجد أما الآن وخشته له في المؤذنات وكثرت النساجد والأسواق نفسها فيها نساجد والساعات والمنبهات والنتائي كل لعب عنده عارض خاصة فلماذا؟ لماذا أدام إذا أردت أن تفعل زي عثمان فاعمل كما فعل عثمان ما تعمليش اذانين اثنين جنب المنبر ولا حتى راح الذروه والناس كلها قاعده واللي كبرات الصوت وساعمل اقلابي وتقول له عثمان كان بيعمل والله عثمان كان من كده وده اللي فعله عثمان ودي له رضاه ما تفتشوا باسمه تمام فعل عثمان على العايله على بعض يا مع الذي وجودا وعدما وجدت الحالة بتاعه عثمان جزمه عثمان في اوراق ابو اللي جابوني مش موجوده هتنسخش عثمان اللي ده, ده انا بتناقش في تمام؟ فالأصل نبتلى على مكان عزيز عزيز عز النبي من أذان في عزيز النبي أبي بكر وعمر وصغلا من كلمات أسمان أذان عند المنبر بعدي من قبل نعم مم. اللي يموت قد أخر الصلاة نعم. إن كان ينتول جمع فلا اسم وإن كان قبل أن يدخل وسط الصلاة الثانية فلا اسم نوادم ومستع ليس رأنا بنفسك كتاب الجامعة ليس أذل في, في الأدام إن في فات في المسجد ما يعزينش في المكروفون يأذل على ممكن البطرة وممكن نقف أن نقفل إحنا يعني, يعني نتجاوز الحاجز ده يعني في جمهورية مالي الإسلامية نفيبي طهري جلوقتي بقول إن هو كنت أعزينها قال لا تكف عن سماع الأدام في 24 ساعة تسمع الأدام دير ونهار على طول لا يأذل ابدا. ليه؟ إن كل أهل حي بيصال بيأذنه فوقتهم وكلام يعني كنت بيأذن في أول الوقت كنت بتأذن بعد وقت بعشر دقائق ونص ساعة ونص ساعة حتى أصل وقت الساعة ده في الوقت السلاة الثانية يصلي يؤذن يؤذن يؤذن حتى وقت الكراهة توفح يخص في الصلاة اللي بعدها وكذا فالعمل الواقع إحنا لن نتعبد إحنا نقوم كلنا كرار واحد كلنا نأذن مع بعض وإحنا زي المطالبين ده وإن كنا هم تمسكين بالاستح هو وطبعا كله حديث على استبدال اللي هو الادان في اول الوقت قدينا كان الادان يخرج الناس وكان التسبيح كلام ثاني الادان هو توكيد الادان توكيد الادان المعتبر ده بيدعم المنكر على الفيديو قال لا يمكنش تسجيل اذان ايه الاذان ده اللي مكلف مكلف ده فرض كفائي وفي مكلفين محمد تسجيل طب ما احنا جينا اتفرجنا على فيديو قبل المره وجال يلا مش في فائقه جهاده اللي اتفرجت عليه فيروح اتفرج على الطلبه كده دريري دريري قلت عليه مثلا لو كان خير لا تطلبون علما الله قول له ايه الفرق ما انت بتسجل اذان الصلاه الفرق ايه مش ده انا بعادله هتسجل التسجيل يقول لك اذان الصلاه الاذان ده بس فتبقى يقول لك اذان قول له يا عم الشيخ يا بتاع الاذان الموحد إنت انت ينفع تغطي الراديو وتصلي وراء امام مش كلكم بتقولوا للناس لا وبتفتي ان صلي بالصلاه ده فين تسجدوا في البيت ولا ولا حاطط التكبير واحد من الكنيين امام على مصلى ربنا ده اكيد ده بيحصل ده واقع مش واجيب ولا حاجه ده بجد والفتاوى الادائيه لا ما ينفعش لابد من شو معاينه الامام والبتاع طب والاذان اللي بتقولونه ده ايه اللي تكفيه ايه اذان واحد يا جماعه وايه المستفاد من الاذان واحد يعني وفي ايه وتحجبنا اننا نقولوا امر زي يبدا ان انا نقول واحد صوته خشن معناه لله ربنا ولا صوته حلو واحد ده اللي بتقول عليه ليه احنا عليهم حاجه غريبه يعني كنت لابد من استهداف اثنين من الوسائل إذا خلنا نستعرض بأكثر من أداة لعقود متعثرة، ولا في مشكلة اسمية ثانية المعطوب تعطونه اللي بيقول للناس الأجازة الاثنين في البلد يوم الأحد ما حد بيشوف الأجازة يوم الجمعة صار الجمعة طب هو يوم الأحد صار الجمعة يوم الأحد ما تسير الأجازة الجمعة إلها ده, ده؟ لا، هو الجمعة مفضل لأن تشيل العطلة تعطيه طب لنا الصلاة يوم الأحد أنا طالع عاجبني جذب والله سوت الحلول عاجبني والله واحد ايه؟ اه يا رجل الادامه انا نقول ان رد الادامه وحال رد الادامه ولا بس رد الادامه على كل نوم ليس في تخريط كله لا النوم اللي هو بيغلب على الانسان انما واحد بيتامل وكسلان وهو عارف ان كده كده مش هيصحى او ظابط المنبه الساعه 7:30 بعد الظهر كانت الساعه الساعة ينفعش هو اصلا خلى الاقدام ومقفيش لا انت بنام وتتكل إيه؟ لو إيه؟ لو إنه قناع مختلط. إن أذن أو أقامة هذا مسحب في حقه وإن كانوا زماع وجب عليهم كما في حديث بنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أورصد لنا السدرة أيت بقال نزلوا بواذن فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أورصد أو رقب لنا السدرة. فنام الصحابة رضي الله عنهم فبينا بلال هكذا إذناء فلم يقذهم إلا حر الشمس من لونه يعني الساعة ثمانية ونصف تفتح، شمس حار جدا، فكل النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي يعني أرسل صلى الله عليه الله وسلم حين موتين أو التي لم تموت منهم أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسي فأمر النبي الصحابة فارتحلوا عن الوادي وقال فحضر على بهذا الوادي شفقان ثم أمر بلانا فأزن ثم قام فطلع ركعتين فجر ثم ضجع على شقه الأيمن ثم أمر بلانا فأقام وصلى بهم وجهر بالصلاة صلى الله لا الأفضل في ذلك والأفرح من الأفرح العلم أنه يجب على أهل المصلى الصغير ولو على اثنين بيصلوا في البيت يؤذن ويطين نعم نعم الأدام صحيح يذهب في أحساس المعجلات قبل الإقامة ولا يقيمه إلا على طهارة بعضا أيضا أو أشد لأنه يكون الفاصل تعيش جدا من الأدام الإقامة صلى الله عليه وسلم طب اللي جاء على <تصفيق> المعجل أن الرجل فالجوم لاستحداث تكلف الأدام للمعجل يعني إيه المعجل هو اللي <سؤال> هو اللي <سؤال> بيبقى احنا